قُلْ تَعالَ أتْلُ مَا حَّ مَ رَبّكُم عَلَيكُمْ أَ تُشكُ بهِه شيءَيْئ وَبِالوالدَن إحسَانَوا وَلا تَقُتُلُ أَولاادَكُم منِن إلااق وَلا تَقُتُلُ أَلاادَكُم منِن إملااقٍ نَحْنُ نَرزقُكم وإياهم